118. لا يحود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما 119. على الله توكلنا ربنا افكرنا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَخَاسِرٌ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 ذبوش عيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصح قُلْ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاعِدُ قَوْمًا كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِسَاءٍ وَ 124. <تضرق> لعلهم يضرعون 125. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آبا فأخذناه بغته، فأخذناه بغتتهم، وهم لا يشعرون.